بِسُكَارَا وَلَكِن وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ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 ان خلقناكم من تراب ثم بنيناكم من نطفه ثم من علقه ثم من علاقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم لنبين لكم وَنُقِغوا فيِي الْ الأرحَ مِمَانَ شَاءُ إِلَ أَجَلم مُسََّ ثَُّا نُخجُكُمْ ثمَُّا نُخرِجكُمْ طِفل ثُمََّ لِ تَ بِلُغُ أَشُلدَّكُمْ وَمِنْكُم, من يتوفى ومنكم مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكَيْلَا لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَت وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا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 يدلَ مَظَغ أَقََبُ مِفعِ لَ بِس المَول وَلَ بِس العشير إِ اللهَّه يُدَخل الذي نَ آمنُ وَامِل الصَّالحاتِ جَّّات جَّات تَجرمِ ت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 ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَيَنْظُرُهَا لِيُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي من يريد إنِ الذيينَ آممَنُوا والَّذينَ غَادُ والالصَّابِينَ وَ صَار وَالمَجوسَ والَّذينَ أَشَكُ والَّذينَ أَشَكُ إِ اللهَّه يَفْصلِلُ بَينَوم يَومَ القِيَامَ إِ اللهَّه عَ كُلِّ شَيئ شَهدَ لَمْ تَرَ أَ اللهَّهَا يَسجُدُ لَهُ مَن فيِي السَّموَاتِ وَمَا فِيأَررض وَالشَّمْمسُ وَالقَمَرُ وَالشَّمْمسُ وَالقَمَر وَنّجُمُ وَالجِبالُ والالشَّجرر وَالدَّوََبُّ وَكَث وَكَثِ